فصلا والمحبه لها اثار وتوابع ولوازم واحكام سواء كانت محموده أو مذمومه نافعه او ضاره من الذوق والوجد والحلاوه والشوق والانس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من احكامها ولوازمها والمحبة المحمودة هي المحبة النفعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه واخرته وهذه المحبه هي عنوان سعادته والضاره هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه واخرته وهي عنوان شقاوته ومعلوم أن الحي العاقله لا يختار محبه ما يضله ويشقيه وإنما يصرع ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم من الإنسان لنفسه اما بان تكون جاهله بحال محبوبها بان تهوى شيئا وتحبه غير عالمه بما في محبته من الضره وهذه حال من اتبع هواه بغير علم وانما عالمه بما في محبته من المضره لكن تؤثر هواها على علمها وقد تتركب محبتها من أمرين اعتقاد فاسد وهوى مذموم وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الانفس فلا تقع المحبه الفاسده إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك واعان بعضه بعضا فتتفتق شبهه يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله فيتساعد جيش الشبهه والشهوه على جيش العقل والايمان والغلبة لاقواهما وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من انواع المحبة له حكم متبوعه فالمحبه النافعة المحموده التي هي عنوان سعاده العبد توابعها كلها نافعة لله حكمها حكم متبوعيه فإن بك نفعه وإن حزن نفعه وإن فرح نفعه وإن قبض نفعه وإن بسط نفعه فهو يتقلب في منازل المحبه واحكامها في مزيد وربح وقوه والمحبه الضاره المذمومه توابعها وأثارها كلها ضاره لصاحبها مبعدة له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعه ومعصية فكل ما تولد عن الطاعه فهو زياده لصاحبه وقربه وكل ما تولد عن المعصيه فهو خساره لصاحبه وبعد قال تعالى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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون فاخبر سبحانه في الايه الاولى ان المتولد عن طاعتهم وافعالهم يكتب لهم به عمل صالح واخبر في الثانية أن اعمالهم الصالحه التي باشروها تكتب لهم انفسها والفرق بينهما ان الاول ليس من فعلهم وانما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح والثاني نفس افعالهم فكتبت لهم فليتامل قتيل المحبه هذا الفصل حق التامل ليعلم ما له وما عليه سيعلم يوم العرض أي بضاعه أضاع وعند الوزن ما كان حصل فصل وكما أن المحبه والاراده أصل كل فعل كما تقدم فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا فان الدين هو من الاعمال الباطنه والظاهرة والمحبه والاراده أصل ذلك كله والدين هو الطاعه والعادة والخلق فهو الطاعة اللازمه الدائمه التي صارت خلقا وعاده ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم قال الامام احمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن والدين فيه معنى الاذلال والقهر وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة فلذلك يكون من الاعلى إلى الأسفل كما يقال دينته فدان أي قهرته فذل قال الشاعر هو دان الرباب اذكره الدين فاضحوا بعزة وصياله ويكون من الأدنى للأعلى كما يقال دينت الله ودنت لله وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه ودان لله أي خشع له وخضع وأذل وانقاد والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعباده سواء بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه قياد وذل في الظاهر وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين لانه اليوم الذي يدين فيه الناس باعمالهم إن خيرا فخير وان شرا فشر وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب وقهر تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوطين ولا مقهورين ولا مجزيين وهذه الآية تحتاج إلى تفسير فانها صيغه للاحتجاج عليهم في انكارهم البعث والحساب ولا بد ان يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهد منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس أوجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته ورببيته وحكمته فإما أن يقروا بأن لهم ربًا قاهرا لهم متصرفًا فيهم كما يشاء يميتهم إذا شاء ويحييهم اذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاتب مسيئهم واما ان الله يقضي برب هذا شأنه فإن اقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الامري والجزائي وان انكروه وكفروا به فقد زعموا انهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما اراد فهل لا يقضضون على دفع الموت عنهم اذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها اذا بلغت الحلقوم وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعانون موته ايفلا تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقولين لقاهر قادر يمضي عليكم احكامه وينفذ فيكم اوامره وهذا غايه التعجيز لهم اذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولا وجتمع على ذلك الثقلان فيا من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في في عباده ونفوذ احكامه فيهم وجريانها عليهم والدين ديناني دين شرعي امري ودين حسابي جزائي وكلاهما لله وحده فالدين كله لله امرا او جزاءا والمحبه أصل كل واحد من الدينين فإنما شرعه سبحانه وامر به يحبه ويرضاه وما نهى عنه فانه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه فهو يحب ضده فعاد دينه الامري كله إلى محبته ورضاه ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا فهذا الدين قائم بالمحبه وبسببها شرع ولاجلها شرع وعليها أسس وكذلك دينه الجزائي فانه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وكل من الامرين محبوب للرب فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله وهو سبحانه يحب أسمائه وصفاته ويحب من يحبها وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه كما قال تعالى اخبارا عن نبيه هود انه قال لقومه اني اشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه إلا هو اخذ بناصيتها ان رب على صراط مستقيم ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه اسماءه وصفاته من العدل والحكمه والرحمة والاحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبه في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهدايه وال كل ذلك في أماكنه ومحال له اللائقه به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء اوجب له ذلك العلم والعرفان ان نادى على رؤوس الملئ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني اشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل لكل شيء لعظمته فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره ووافي قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه وهل هذا الا من اجهر الجهل واقبح الظن ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه فإن نصيته بيده ولا أخاف جوره ولا ظلمه فانه على صراط مستقيم فهو سبحانه ماض في عبده حكمه عدل فيه قضائه له الملك وله الحمد لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل ان اعطى واكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته وان منع واهان واضل وخذ لو اشقى فبعدله وحكمته وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبد القطه هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض فيي حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو وانزلته في كتابك او علمته احد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وهذا يتناول حكم الرب الكونية والأمرية وقضائه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره فكل الحكمين ماض في عبده وكل القضائين عدل فيه فهذا الحديث مشتق من هذه الايه بينهما أقرب نسب فصل ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من الفساد العاجل والاجل وان كانت اضعاف ما يذكره ذاكر فانه يفسد القلب بالذات وإذا فسد فسدت فسد الارادات والأقوال والاعمال وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا ان شاء الله والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهما اللوطيه والنساء فاخبر عن عشق امراته العزيز ليوسف وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه فان موافقه الفعل بحسب قوه الداعي وزوال المانع وكان الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك من وجوه أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبيع الرجل من ميله الى المراه كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام حتى إن كثيرا من الناس يصبرون عن الطعام والشراب ولا يصبرون عن النساء ولا هذا وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد كما في كتاب الزهد للامام أحمد من حديث يوسف بن عطيه الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم النساء والطيب أصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوه الشباب وحدته اقوى الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شده الشهوة الرابع انه كان في بلاد غربة يتاتى للغريب فيها من قضاء وطني ما لا يتأتى له في وطنه بين اهله ومعارفه الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها الثالث انها غير ممتنعه ولا آبية فإن كثير من الناس يزيلون رغبتهم في المراه ابائها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذول الخضوع والسوار لها وكثير من الناس يزيده الاباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعى فطباع الناس مختلفة في ذلك فمنهم من يتضعف حبه عند بذل المراه رغبتها ويضمحل عند ابائها وامتناعها واخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضعف عند امتناع ابراءته أو سرريته وإبائها بحيث لا يعاودها ومنهم من يتضعف حبه وارادته بالمنع وتشتد شهوته كل ما منع ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره واللذة بإدراك المسالة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها السابع انها طلبته وارادت وراودت وبدات الجهده فكفت مؤنه الطلب وذل الرغبه إليها بل كانت هي الراغبه الذليله وهو العزيز المرجو اليه الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى ان لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرغبه والرهبه التاسع أنه لا يخشى أن تلم عليه هي ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبه والراغبه وقد غلقت الابواب وغيبت الرقباء العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه فكان الانس سابقا على الطلب وهو من اقوى الدواعي كما قيل لمراه شريفه من أشراف العرب ما حملك على الزنا قالت قرب الوساد وطول السواد تعني قرب وساد الرجل من وساد وطول السواد بين له الحادي عشر انها استعانت عليه بائمه المكر والاحتيال فارادت فياهن وشكت حالها اليهن لتستعين بهن عليه هو بالله عليهن فقال والا تصرف عنكيدهن اصبو اليهن واكم من الجاهلين عشر انها تواعدته بالسجن والصغار وهذا نوع اكراه اذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به فيرتمى ضاع الشهوه وداعي سلامه من ضيق السجن والصغار الثالث عشر أن الزوجه لم يظهر منه من الغيره والنخوه ما يفارق به بينهما ويوعد كل منهما عن صاحبه بل كان غايه ما قابله هي أن قال ليوسف اعرض عن هذا وللمراه واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وشدة الغيرة في الرجل من اقوى الموانع وهذا لم يظهر منه غيره ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضات الله وخوفه وحمله حبه الله وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا فقال ربي سجن واحب الي مما يدعوني اليه وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى ان لم يعصه يصرف عنه صبا اليهن بطبعه وكان من الجاهلين وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائده لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل فصل والطائفة الثانية الذين حكى عنهم العشقهم اللوطيه كما قال تعالى وجاء اهل المدينه يستبشدون قال ان هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اول ابن هكا عند العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فهذه عاشقه فحكاه سبحانه عن طائفتين عاشق كل منهما ما حجم عليه من الصور ولم يبال بما في عشقه من الضرر وهذا داء أعيا الأطباء دواءه وعز عليهم شفائه وهو لعمر الله الداء العضال والسمم القتال الذي ما عريق بقلب الا وعز على الورى انقاذه من اساره ولا اشتعلت نارته في مهجه إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره وهو اقسام فإنه تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندنا يحبه كما يحب الله فكيف إذا كانت محبته اعظم من محبة الله في قلبه فهذا عشق لا يغفر لصاحبه فإنه من اعظم الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وانما يغفر بالتوبه الماحيه علامه هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه وبدل للمعشوقه انفس ما يقدر عليه وبدل ربه إن بدل ارض أما عنده واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب اليه وجعل ربه إن اطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته فتامل حال اكثر عشاق الصور هل تجدها مطابقة لذلك ثم وضعها لهم في كفة وتوحيدهم وايمانهم في كفة وزن وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه احب إليه من توحيد ربه كما قال العاشق الخبيث يترشفن من فمي رشفات هن احلى فيه من التوحيد وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه اشهى إليه من رحمه ربه فعياذ بك اللهم من هذا الخذلان فقال وصلك اشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك وكثير من العشاق يصلح بانه لم يبق في قلبه موضعا لغير معشوقه البته بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله فصار عبدا محض من كل وجه لمعشوقه فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبوديه مخلوق مثله فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع وهذا قد استفرى قوه حبه وخضوعه وذله لمعشوقه فقد اعطاه حقيقة العبودية ولا نسبه بين مفسده هذا الأمر العظيم ومفسده الفاحشة فان تلك ذنب كبير لفاعله حكم امثاله ومفسده هذا العشق مفسده الشرك وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لان امتلى بالفاحشه مع تلك الصورة أحب الي من أن امتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي واشغله عن الله فصل ودواء هذا الداء القتال أن يعرف مبتوليه به من الداء المضاد للتوحيد اولا ثم ياتي من العبادات الظاهرة والباطنه بما يشغل قلبه عن دوام الفكره فيه ويكثر اللجاء والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وان يراجع بقلبه اليه وليس له دواء انفع من الاخلاص لله وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فاخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العجد والفحشاء من الفعل باخلاصه فان القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور فانه انما يتمكن من قلب فارغ كما قال فصادف قلبا خاليا فتمكنها وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها فاذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحه ومفسده وجب عليه امران امر علمي وامر عملي العلمي يطلب معرفه الراجح من طرفي المصلحه والمفسدة، فاذا تبين له رجحان وجب عليه اثار الاصلاح له ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحه دينية ولا دنيويه بل مفسدته الدينيه والدنيويه اضعاف اضعاف ما يقدر فيه من المصلحة وذلك من وجوه احادها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره فلا يرتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر احدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له الثاني عذاب قلبه بمعشوقه فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلوا المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو لاشتياق فيبكي ان او شوقا اليهم ويبكي ان دنوا حدر الفراق فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من اعظم عذاب القلب الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضه معشوقه يصومه الهوان ولكن لسكره العشق لا يشعر بمصابه فقلبه كعصورة في كف طفل يسومها حياض الود والطفل يلهو ويلعب عيش العاشق عيش الأسير الموثق وعيش الخلي عيش المسيب المطلق فالعاشق كما قيل طريق براء العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور أخو غمرات ضعف هن قلبه فليس له حتى الممات حضور الرابع أنه يشتغل به عن مصالحه دينه ودنيا فليس شيء اضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور اما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعة القلب واقباله على الله وعشق الصور اعظم شيء تشعيتا وتشتيتا له وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع واضيع الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوى اتصاله به بعد من الله فابعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور وإذا بعد القلب من الله طرقته الافات من كل ناحية، فإن الشيطان يتولاه ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا ولم يدع اذًا يمكنه ايصاله إليه إلا اوصله فمن الظن بقلب تمكن منه عدو واحرس الخلق على غيه وفساده وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولياته السادس انه اذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه افسد الذهن واحدث الوسواس وربما التحق صاحبه بالمجالين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها واخبار العشاق في ذلك موجوده في وضيها بل بعضها مشاهد بالعيان واشرف ما في الانسان عقله وبه يتميز عن سائر الحيوان فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم بل ربما كان حال الحيوان اصلح من حاله وهل هذا بعقل مجنون ليلى وأضرابه إلى العشق وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين السابعه أنه ربما افسد الحواس أو بعضها إما فسادا معنوياً او صوريا اما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب فإن القلب إذا فسد فسدت العين والاذن واللسان فيرى القبيح حسنا من هو من معشوقه كما في المسند مرفوعا حبك لشيء يعمي ويصم فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك ويصم اذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه فلا تسمع الاذن ذلك والرغبات تستر العيوب فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه ابصر عيوبه فشدة الرغبه غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به كما قيل هويتك اذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي الومها والداخل في الشيء لا يرى عيوبه والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه ولهذا كان الصحابه الذين اذا الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروه عروه إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهليه وأما إساده للحواس ظاهرا فانه يمرض البدن وينهكه وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في اخبار من قتلهم العشق وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرفه شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم فقال ما شأن هذا قالوا به العشق فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامه يومه الثامن أن العشق كما تقدم هو الافراط في المحبه بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه وعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانيه فتتعطل تلك القوى فيحدث بتعطلها من الافات على البدن والروح ما يعذ دواؤه او يتعذر فتتغير اهواله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك فيعجز البشر عن صلاحيه كما قيل الحب اولا ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الاقدار حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت امور لا تطاق كباره وليس قوم مبادئه سهله حلوه واوسطه هم وشول قلب وسقم واخره عطب وقتل الا لم يتداركه عنايه من الله كما قيل وعشق حاليا فالحب اوله علا واوسطه سقم واخره قتل وقال آخر تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم ينطق راء لجته ظلها موجه فلما تمكن منها غريق والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قال تحت المثل السائر يداك او كت وفوك نفخ فصل والعاشق له ثلاث مقامات مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء فاما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرعا فإن عز نظرك اتقى بقلبه الا السفر إلى محبوبه وهذا مقام التوسط والانتهاء فعليه كتمان ذلك والا يفشيه إلى الخلق ولا يشجب بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم فإن الظلم في هذا الباب من أعظم انواع الظلم وربما كان أعظم ضررا على المعشوق واهله من ظلمه في ماله فانه يعارض المعشوق بتهدكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب واكثر الناس يصدق في هذا الباب باذنى شبهه وإذا قيل فلان فعل بفلان أو فلانة كذبه كذبه واحد وصدقه 999 وخبر العاشق المتهتكا للدنس في هذا الباب يفيد القطع اليقينية بل اذا اخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراءا على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبه كجزمهم بالحسيات المشاهدة وبذلك وقع اهل الاثكي في الطيبة المطيبه حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهات مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من هلك ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والدب عنها وتكذيب قاذفيها وإلا كان امرا آخر والمقصود ان في إظهار المبتلى يعيش قمن لا يحل له الاتصال به من ظلمه واذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعرض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه فان استعان عليه بمن يستمهله اليهم برغبه او رهبه تعدى ظلم وانتشر الضيق وصار ذلك الوسيط ديوثا ظالما وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدعن الرايش وهو الوسيط بين الراشي والمرتش في ايصال الرشوه فموضوع الضيوف الوسيطه بين العاشق والمعشوق في الوصاهه المحرمه فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضيهما على ظلمه في نفس او مال او عرض فانه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعه من غرضه فكم من قتيل طول دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب وكم خببت امراه على بعلها وجاريه او عبد على سيدهما وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نها ان يخطب رجل على خطبه أخيه أو او على ثوم اخيه okay فمن في التفريق بينه وبين مرأته وامته حتى يتصل بهما وعشاق الصور ومساعدوهم من الديافه لا يرون ذلك ذنبا فينطلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من اثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن اثم الفاحشة ان لم يرضى عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبه من الفاحشة فإن التوبة وان اسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة فإن ظلم الوالد بإفساد فلدت كبده ومن هو اعز عليه من نفسه وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجنايه على فراشه أعظم من ظلمه باخذ ماله كله ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤديه اخذ ماله ولا يعدل ذلك عنده الا سفك دمه فيا له من ظلم اعظم اثما من فعل الفاحشة فاذا كان كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجان الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي فما تظنون يبقى له من حسناته فانضاف فإن إلى ذلك أن يكون المظلوم جار او ذو رحم تعدد ظلمه وصار ظلما مؤكدا بقطعة الرحم واذى واذى الجار ولا يدخل الجنه قاطع رحم ولا من لا يامن جاره بوائقا فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما سحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر فان لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصوده به وهذا ليس ببعيد من الكفر والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاونا على الاثم والعدوان واما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فامر لا يخفى فانه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق اغراض أخرى يريد من العاشق اعانته عليها فلا يجوز من اعانته بضدا فيبقى كل منهما يعين الاخر على الظلم والعدوان فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من اهله واقاربه وسيده وزوجه والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه فكل منهما يعين الاخر على اغراضه التي يكون فيها ظلم الناس فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعالة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله وفي تحصيل مال من غير هله وفي استطالته على غيره فاذا احتصى معشوقه وغيضه او تشكى لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ اموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقه أو غصب أو خيانه أو يمين كاذبه أو قضاء طريق ولنحو ذلك فربما ادى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله لياخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه فكل هذه الاثاث واضعافها وأضعف اضعافها تنشأ من عشق الصور وربما حمل على الكفر الصريح وقد تنصر جماعه ممن نشا في الإسلام بسبب العشق كما جرى لبعض المؤذنين حين ابصر امراه جميله على سطح ففتن بها فنظر ودخر عليها وسالها نفسها فقال هي نصرانيه فان دخلت في ديني تزوجت بك ففعل فرق ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فما ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبه له وإذا اردت النصاره ان يرسل الاسير ارواهم راهه جميله وامروها ان تقتمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه وظلمهما متعد من الغير كما تقدم وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك فقد تضمن العشق انواع الظلم كلها والمعشوق إذا لم يتقي لها فإنه يعرض العاشق للتلف وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه وتازين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ما له ونفعه ولا يمكنه من نفسه لالا يزول غرضه بقضاء وطره منه فهو يسومه سوء العذاب ولا شيء غروبما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه ولا سيما إذا جاد بالوصال لغيره فكام للعشق من قتيل من الجانبين وكم قد ازال من نعمه وافقر من غنى واسقط من مرتبة، واهتت من شمل وكم أفسد من أهل للرجل وولد فإن المرأة إذا رات بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقه لنفسها فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس بمن يؤثر هذا ومنهم من ياثر هذا فعلى العقل أن لا يحكم على نفسه عشق الصور لألا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو اكثرها أو بعضها فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرض بها فإذا هلكت هو الذي أهلكها فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه فان اول اسباب العشق الاستحسان سواء تولد عن نظر أو سماع فان لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الياس من ذلك لم يحدث له العشق فان اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولما اشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عندهم من لذة وصالي من لذة وصال اما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الاوزار وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له العشق فان فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه وغلب هذا الخوف رداء العشق دفعه وكذلك إذا خف من فوات محبوب هو أحب إليه وانفع له من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبه المعشوق اندفع عنه العشق فانتهى ذلك كله أو غلبت محبه المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل فان قيل قد ذكرتم افات العشق ومضاره ومفاسده فعلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقه الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقالها ورياضتها وحملها على مكارم الاخلاق من الشجاعه والكرم والمروءه ورقه الحاشيه ولطف الجانب وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي ان ابنك عاشق فقال الحمد لله الذي صيره الى طبع الادمي وقال بعضهم العشق داء وافئله الكرام وقال غيره العشق لا يصلح إلا لذي رؤه ظاهره وخليقه طاهره أو لذي لسان فاضل واحسان كامل أو لذي ادب بارع وحسب ناصع وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويضل عزه الملوك ويسكن نوافر الاخلاق وهو أنيس من لا ملا انيسه وجليس ملا جليسه وقال آخر على العشق يزيل الاثقال ويلطف ضوحه ويصف كدر القلب ويجب ارتياحا لافعال الكرام كما قال سيهلك في الذهن شفيغ عليكم إذا غاله من حادث الحب غائله كريم يميت السر حتى كانه إذا استفهموه عن حديثك جاهله يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله ويهتز للمعروف في طلب العلى لتحمد يوما عند ليلى شمائله فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق وقال بعض الحكماء العشق يروض النفس ويهذب الإخلاق اظهاره طبيعي وإضماره تكلفي وقال آخر من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي هو فاسد المزاج محتاج إلى علاج وانشد في ذلك إذا انت لم تعشق ولم تدرم الهوى فانت وعاير في الفلات سواء وقال آخر إذا انت لم تعشق ولم تدرم الهوى فكن حجرا من جالب الصخر جلمدا وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدرى ما الهوى فقم واعترف لبنان فانت حماره وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدرى الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب وقال بعض العشاق اولو العفه والصيانه عف تشرف وعشيق تذرف وقيل لبعض العشاق ما كنت تفعل لو ظفرت بمن تهوى فقال كنت امتع طرفي بوجهه واروّح قلبي بذكره وحديثه وأسر منه لا يحب كشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده ثم انشد اخلو به فاعف عنه تكراما خوف الديانه لست من عشاقه كالمائي في يد صائم يلتذه ظمئا فيصبر عن لذيذ مذاقه وقال اسحاق ابن ابراهيم ارواح العشاق عطره لطيفه وابدانهم رقيقه خفيفه نزهتهم المعالسه وكلامهم يحيي يهموات القلوب ويزيد في العقول ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا وقال آخر العشق للارواح بمنزله الغذاء للابدان ان تركته ضرك وان اكثرته منهم قتلك وفي ذلك قيل خليلي ان الحب فيه لذاده وفيه شقاء دائم وكروب على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب ولا خير في الدنيا بغير صبابه ولا في نعيم ليس فيها حبيب وذكر الخرائطي عن ابي غسان قال مضى ابو بكر الصديق رضي الله عنه بجاريه وهي تقول وهويته من قبل قطي تمائي متميزا مثل القضيب الناعم فسألها أحرة انت ام مملوكه قالت بل مملوكه فقال من هواك فتلكات فأقسم عليها فقالت وانا التي ليلى الهوى بفؤادها قدرت بحب محمد بن القاسم فاشتروها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم ابن جعفر ابن ابي طالب وقال هؤلاء فيتن الرجال وكم الله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم وجاءت عثمان بن عفان جارية تستدي على رجل من الأنصار فقال له عثمان ما قصتك فقالت كلفت يا امير المؤمنين لابن اخيه فما انفك راعي فقال له عثمان إما انت هبها لابن اخيك من بالي فقال اشيدك يا امير المؤمنين ان له ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل فحشه بالمعشوق وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يقبله دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام وهكذا كعشق السلف الكرام والائمة الاعلام فاهدى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عاشق حتى اشتهر امره ولمنكر عليه وعد ظالما ملامه ومن شأنه كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم وله مك اقوام ولوهم وظلم عليك الكاشحون قبلهم عليك الهوى قد رمى لو ينفع الكثم فأصبحت كالنهدى إذ مات حسرة على أثر هند أو كمن شفاه سقم تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم فذق هجرها قد كنت تزعم أن رشاد ألا يا رب كذب الزعم وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية لجاريته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امراته مشهور وكانت جارية بارعة الجمال وكان معجباً بها وكان يطلبها من امرأته ويحرص على ان تهبها له فتابا ولم تزل الجارية في نفس عمر فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فاصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها ثم دخلت على عمر وقالت يا امير المؤمنين إنك كنت معجباً بجارية فلانة وسالتنيها فابيت عليك ولا اهل فقد طابت نفسي لك بها فلما قالت له ذلك استبر الفرح في وجهه وقال عجلي بها علي فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا وقال لها القي ثيابك ففعلت ثم قال لها على رسلك اخبريني لمن كنت ومن اين صرت لفاطمه فقالت اغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مال وكنت في رقيق ذلك العامل فاخذني وبعث بي الى عبد الملك فوهبني لفاطمه قال وما فعل ذلك العامل قالت هلك قال وهل ترك ولدا قالت نعم قال فما حالهم قالت سيئه فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك الى مكانك ثم كتب إلى عامله على العراق ان يبعث الي فلانا ابن فلان على البريد فلما قدم قال له ارفع الي جميع ما رمى الحجاج لابيك فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه الي ثم أمر بالجهرية فدفعت إليه ثم قال له اياك واياها فلعل أباك كان ألم بها فقال الغلام هي لك يا امير المؤمنين قال لا حاجه لي بها قال فابتعها مني قال لست اذا ممن نهاها النفس عن الهوى فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت اين وجدك بي يا امير المؤمنين قال على حاله ولقد زاد ولم تزل الجاريه في نفس عمر حتى مات رحمه الله وهذا أبو بكر محمد بن داوود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والادب وله قول في الفقه وهو من اكابر علماء وعشقه مشهور قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي ماذا فيه فقلت كيف تجدك فقال حب من تعلم اورثني ما ترى فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدره عليه فقال الاستمتاع على وجهين احدهما النظر المباح والآخر اللذته المحظوره وامن النظر المباح فهو الذي اورثني ما ترى وامالذه المحظوره فمنعني منها ما حدثني أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مصر عن أبي يحيى القتاتي عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وادخله الجنه ثم انشد انظر الى السهر يجري في لواحذه وانظر الى دعج في طرفه الساجي وانظر إلى شعرات فوق عارضه كانهن نمال دب في عاج ثم انشد ما لهم انكروا سوادا بخديه ولا ينكر ورد الغصون ان يكن عيب خده بدد الشعري فعيب العيون شعر الجفون فقلت له نفيت القياس في الفقه اثبتته في الشعر فقال غلبة الوجد وملكت النفس دعواه إليه ثم مات من ليلته ابي معشوقه صنف كتاب الزهره ومن كلامه فيه من ياس ممن يهواه ولم يموت من وقته سلاه وذلك أن اول روعات الياس تاتي القلب وهو غير مستعد لها فأما الثانية فتاتي القلب وقد وطاتها لها الروعه الاولى والتقى هو وابو العباس بن صريج في مجلس ابي الحسن علي بن عيسى الوزير فتناظرا في مسألة من الاماء فقال له ابن صريج انت بان تقول من دامت لحظاته كثره حسراته احذق منك بالكلام على الفقه فقال لئن كان ذلك فاني اقول أُنزهو في روض المحاسن مغلتي وأمنع نفسي أن تلالم وحظما وأحمل من ثقل الهوى ما له ونه يصب على الصخر الأصم تهدم وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي رده لتكلم رأيت الهوى دعوة من الناس كلهم فلست أرى ودًا صحيحًا فقال له أبو العباس ابن صريج بما تفخر علي ولو شئت قلت ومطاعم الشهد في نظماته قد بثت أمنعه لذيذ سيناته بندن به وبحسنه وحديثه وانزه اللحظات في وجناته حتى إذا ما الصبح لا حموده ولا بخاتم ربه وبراءته فقال ابو بكر يحفظ عليه الوزير ما اقره به حتى يقيم شاهدين على أنه ولا بخاتم ربه وبراءته فقال ابن صريج يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك انزه في روض المحاسن منقلاتي وامنع نفسي ان تنال محرم فضحك الوزير فقال لقد جمعت ما لطفا وظرفا ذكر ذلك ابو الخطيب في تاريخه وجاءت يوما فتى مضمورها يا ابن داوود يا فقيه العراق افتنا في قواتل الاحداق هل عليها بما اتى من جناحي ام حلال لها دم العشاق فكتب الجواب تحت البيتين بخطه عندي جواب مسائل العشاق فاسمعه من قرح الحشا مشتاقي لما سألت عن الهوى هيجتني ورغط دم علم لم يكن بمراقي ان كان معشوق يعذب عاشقا كان المعذب انعم العشاق قال صاحب كتاب منازل الاحباب شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد صاحب الإنشاء وقلت في جواب البيتين على وزنهما مجيبا للسائل قل لمن جاء سائلا عن لحاضي هن لعبنا في دم العشاق ما على السيف في الورى من جناحي إن ثنى الحد عند من مهراقي وسيوف لحاضي اولى بان تسفح عما جنت على العشاق انما كل من قتلنا شهيد ولهذا يفنى ضلا وهو باقي ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ ابي الخطاب محفوظ ابن احمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته قل للامام ابي الخطاب مساله جاءت اليك وما خلق سواك لها ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخطره ذات الجمال لها فاجابه تحت سؤاله قل للاديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها ان الذي فتنت عن عبادته خريده ذات حسن فانثنا ولها انتاب ثم قضى عنه عبادته فرحمه الله تغشى من عصى ولها وقال عبد الله بن معمر القيسي حجرت سنة ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين انا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر اذ سمعت انينا فصيت اليه فاذا هو يقول اشجاك نوح حمائي من الصدر فاهجن منك بلابل الصدر امعز نومك ذكر غانية اهدت اليك وساوس الفكر يا ليلة طالت على دنف يشكس هذا وقله الصبر اسلمت من يهوى لحر جوان متوقد كتوقد الجمر فالبدر يشهد أنني كالف مغر بحب شبيهة البدر ما كنت احسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء وإذا به قد اعاد البكاء والانين ثم انشد أشجاك من ريا خيال زائر والليل مسود الذوائب بعاكر واعتاد مهجتك الهواء برسيسه واحتاج مقلتك الخيال الزائر ناديت ريا والظلام كانه يم تلاطم فيه موج ذاخر والبدر يسري في السماء كانه ملك ترجل والنجوم عساكر وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب عليه سكر ظاهر يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر فاجابني مضحط فانفك علما ان الهواء له الهوان الحاضر قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالابيات فلم ينتهي إلا وانا عنده فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين فسلمت عليه فقال اجلس من أنت فقلت عبد الله بن معمد القيسي قال ألك حاجه قلت نعم كنت جالسا في الضوضة فما دار علي الا صوتك فبنفسي افديك فما الذي تجدك فما الذي تجد فقال أنا عتبه بن الحواب بن المنذر ابن الجموح الانصاري غادوت يوما إلى مسجد الأحساب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد فإذا بنسوه قد اقبل لا يتهدينا مثل الخطا وفي وسطه النجاريه بديعه الجمال كاملة الملاحة فوقفت علي وقالت يا عطبة ما تقول في وصل من يطلب وصلك ثم تركتني وذهبت فلم اسمع لها خبرا ولا خفوت لها اثرا وانا حيران انتقل من مكان إلى مكان ثم صرخ واكب واكب مغشيا عليه ثم أفاق انما صبغت وجنتاه بورس ثم انشا يقول اراكم بقلبي من بلاد بعيده فيا هل تروني بالفؤاد على بعد فؤادي وطرفي ياسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي ولست ألذ العيش حتى اراكم ولو كنت في الفردوس في جنه الخلد فقلت يا ابن اخي تب الى ربك واستغفر من ذنبك فبين يديك هول المطلع فقال ما انا بسال حتى يعوب القارضان ولم أزل معه إلى ان طلع الصبح فقلت قم بنا الى مسجد الاحزاب فلعل الله أن يكشف كربتك قال ارجو ذاك ان شاء الله ببركه طلعتك فذهبنا حتى أتينا مسجد الاحزاب فسمعته يقول يا للرجال بيوم الاربعاء يا اما ينفك يحدث لي بعد النها طرب ما إن يزال غزال منه يقلقني ياتي إلى مسجد الاحزاب منتقبا يخبر الناس أن الاجره همته وما أتى طالبا للأجر محتسب لو كان يبغي ثوابا ما أتى صارفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا ثم جلسنا حتى صلينا الظهر فاذا بالنسوه قد اقبلوا وليست جاريه فيهن فوقفنا عليه وقلنا له يا عذبه ما ظننك بطالبه وصلك وكاسفة بالك قال وما بالها قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوه فسالتهن عن الجاريه فقلنا هي ريه بنت الغطري في السلمي فرفع عثبه راسه اليهن وقال خليليا ريه قد اجدب بكوها وسارت الى ارض السماوه ايذو خليليا إني قد عشيت من البكاء فهل عند غيري مقلة أستعيرها فقلت له إني قد وردت بمار جزيل أريد به أهل الستر ووالله لابذل عنده امامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا فقم بنا الى مسجد الانصار فقمنا وسرنا حتى اشرفنا على ملأ منهم فسلمت فاحسنوا الرد فقلت أيها الملأ ما تقولون في عذبة وأبيه قالوا من سادات العرب فقلت إنه قدرم يا بدايهه من الهوى وما أريد منكم الا المساعده الى السماوه فقالوا سمعا وطاعه فركبنا وركب القوم معنا حتى اشرفنا على منازل بني سليم فأولئك من غطروف منا فأخرجهم فاستقبلنا وقال حييتم بالإكرام فقلنا وأنت فحياك الله إنا لك أضياف فقال نزلت بأكرم منزل فنادى يا معشر العبيد أنزلوا القوم فغُرشت الأنطاع والنمارق وذبحت الذبائح فقلنا لسنا بذائقي طعامك حتى تغضي حاجتنا فقال وما حاجتكم قلنا نخطب عاقلتك الكريمة لعطبة بن الحباب بن المنذر فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها وأنا أدخل اخبرها ثم دخل مغضبا على ابنته فقالت يا ابتي ما لي الغضب في وجهك فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني قالت سادة الكرام استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلمن الخطبه منهم قال لعتبه بن الحباب قالت والله لقد متو انتبه هذا أنه يفي بما وعد ويدرك اذا قصد فقال اقسمت لا زوجتك به أبدا ولقد نما الي بعض حديثك معه فقالت ما كان ذلك ولكن اذ اقسمت فإن الانصار لا يردون ردا قبيحا فاحصل لهم الرد فقال باي شيء قالت اغلب لهم المهر فانهم يرجعون ولا يجيبون فقال ما احسن ما قلتي ثم خرج مبادرا فقال إن فتاه الحي قد اجابت ولكني اريد لها مهر مثلها فمان القائم به فقال عبد الله بن معمر انا فقل ما شئت فقال الف مثقال من الذهب و ثوم من الأبراد وخمسة اكرشه عنبر فقال عبد الله لك ذلك فهل اجبت قال نعم قال عبد الله فانفذت نفرا من الأنصار الى المدينه فاتوا بجميع ما طلب ثم صنعت الوليمه واقمنا على ذلك اياما ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين ثم حملها في هودج وجهزها ب30 من المتاع والتحف فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحله واحدة خرجت علينا خيل تريد الغاره احسبها من سليم فحمل عليها عتبه بن الحباب فقتل منهم رجالا وجدل اخرين ثم رجع به وبه طعنه تفور دما فسقط إلى الأرض وأتتنا نجده فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبه نحبه فقلنا وعتبهاه فسمعت لنا الجاريه فالقت نفسها عن الباء ودي وجعل التصيح بحرقه وانشدت تصبرت لا أني صبرت وانما اعلل نفسي انها بك لاحقه فلو انصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقه فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقه ثم شهقت وقضت نحبها فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه ثم رجعت فاقمت سبع سنين ثم ذهبت إلى الحجاز وورثت المدينة تفغلت والله لاتين قبر عقبه فأتيت فاتيت فإذا عليه شجرة عليها عصائب وحمر وصفر فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة قالوا شجرة العروسين ولو لم يكن في الاجته من رخصه المخالفة للتشديد إلى الحديث الوارد بالحسن من الاسانيد وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشقا وعفا وكتم فماته فهو شهيد ورواه سويد ايضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه مرفوعا ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبه بن الفضل عن أحمد بن مسروق عن ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجوشون عن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين نظر إلى زينب بنت جحش فقال سبحان مقلب القلوب وكانت تحت زيد بن حارثة مولى فلما هم بطلاقها قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك فلما طلقها زوجها الله سبحانه لرسوله من, من فوق سبع سماوات فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله وعقد عقد نكاحها فوق عرشه وانزل على رسوله واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق اندخشاء وهذا داوود نبي الله لما كان تحته 99 امراه ثم احب تلك المراه فتزوجها وكمل بها ال وقال الزهري اول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وكان مسروق يسميها حبيبة رسول رب العالمين وقال ابو قيس مولى عبد الله بن عمرو ارسلني عبد الله بن عمرو الى ام سلمى اسالها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقالت لا فقال إن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم فقال قوم مصلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راى عائشه لا يتمالك عنها وذكر سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان ابراهيم خالد الله صلى الله عليه وسلم يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقله صبره عنها وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية وكان يحبها حبا شديدا فوقعت ذات يوم عن بغلة الله فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها وكانت تكثر أن تقول له يا بطرون انت قالون تعني يا مولاي انت جيد ثم انها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال خل كنت احسبني قالون فانصرفت فاليوم اعلم اني غير قالوني قال ابو محمد ابن حزم وقد أحب من الخلفاء الراشدين والائمه المهديين كثير وقال رجل لعمر بن الخطاب يا امير المؤمنين رايت امراه فعشقتها فقال ذاك ما لا تملك فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة وانما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام يعلم أن انفع المحبه على الإطلاق واوجبها وعلاها واجلها محبه من جبلت القلوب على محبته وفطره الخليقه على تالهه وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطر المخلوقات ويسير شهادتي ان لا اله الا الله فإن الاله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده والعباده لا تصح إلا له وحده والعباده هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل والشرك في هذه العبودية من اعظم الظلم الذي لا يغفره الله والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوه جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيه من العقول وما اسبغ عليه من النعم فإن القلوب مفتوره مشغوله على محبه من انعم عليها وأحسن إليها فكيف بمن كل الاحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمه فمنه وحده لا شريك له كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون وما تعرف به الى عباده من اسماؤه الحسنى وصفاته العلا وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهايه جلاله وعظمته والمحبه لها داعيان الجمال والإجلال الرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال بل الجمال كله له والإجمال كله منه فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجه يدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون والولايه اصلها الحب فلا مواله الا بحب كما أن العداوه اصلها البغض والله ولي الذين امنوا وهم اوليائه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم فالله يوالي عبده بحسب محبته له ولهذا انكر سبحانه على من اتخذ من دونه اولياء بخلاف منوال أولياءه فانه لم يتخذهم من دونه بل موالاته لهم من تمام موالاته وقال أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبه وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه اندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله واخبر عما سوى بينه وبين الانداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وبهذا التوحيد في الحب ارسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوه الرسل من اولهم إلى آخرهم ولاجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار فجعل الجنة لاهله والنار للمشركين به فيه وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فكيف بمحبه الرب جل جلاله وقال عمرو لعمر بن الخطاب لا حتى اكون احب اليك من نفسك اي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي الى هذه الغايه واذا كنت ان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من انفسنا في المحبه ولازمها افليس الرب جل جلاله وتقدست اسمائه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره اولى بمحبيه وعباده من انفسهم وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره فاعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاءه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماته وإحيائه ولطفه وبيضه ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثته لافته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مغناه التام عنه من جميع الوجوه كل ذلك داع للقلوب الى تالهه ومحبته بل تمكينه عبده من معصيته ويعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكانته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من اقوى الدواعي إلى محبته فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق ادنى شيء من ذلك لم يمل قلبه عن محبته فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعزل انفاس مع اساءته فخيره إليه نازل وشرره إليه صاعد يتهبب إليه ابن وهو غني عنه والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير اليه فلا احسانه وبره وانعامه عليه يصده عن معصيته ولا معصيه العبد ولؤمه يغطي احسان ربه عنه فالام اللؤم تخلف القلوب عن محبه من هذا شأنه وتعلقها بمحبه سواه وايضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك الله سبحانه وتعالى يريدك لك كما في الأثر الالهي عبدي كل يريدك لنفسه وانا اريدك لك فكيف لا يستحيي العبد ان يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبه سواه وايضا فكل من تعامله من الخلق ان لم يربح عليك لم يعاملك ولا بد له من نوع من انواع الربح والرب تبارك وتعالى إنما يعاملك لتربح انت عليه اعظم الربح واعلى فادره بعشره امثاله إلى 700 ضعف الى اضعاف كثيره والسيئات بواحده وهي أسرع شيء محوا وايضا فسبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والاخره فمن اولى منه باستفراغ الوشع في محبته وبذل الجهد في مرضاته وايضا فما طالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه وهو اجود الأجودين واكرم الأكرمين واعط عبده قبل أن يساله فوق ما يامله يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الذل ويمحوه يساله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان لا يشغله رسام عن عنسمه ولا يغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحيين بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسال ويغضب إذا لم يسال يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه ويستر حيث لا يستر نفسه ويرحمه حيث لا يرحم نفسه دعاه بنعمه واحسانه واياديه إلى كرمته ورضوانه فابا فارسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده ثم نظر سبحانه اليه بنفسه وقال اسالوني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له ادعوك للوصل تابا ابعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي القاك في النوام وكيف لا تحب القلوب من لا ياتي بالحسنات الا هو ولا يذهب بالسيئات الا هو ولا يجيب الدعوات إلا هو ولا يقيل العثرات ويغفر الخطئات ويسر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات زيوا فهو احق من ذكر وحق من شكر وحق من عبد وحق من حمد وانصر من توقى وارف من ملك واجود من سئل واوسع من أعطى وارحم من استرحم واكرم من قصد وعز من نودي اليه واكفى من توكل عليه أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبه التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا ياس من الحياة ثم وجدها وهو الملك لا شريك له والفرد فلان الدله لشيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا باذنه ولن يعصى الا بعلمه يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته يطيع ويعصى فيغفر ويعفو وحقه اضيع فهو اقرب شهيد وجل حفيظ واوفى وفي بالعهد واعدل قائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواص وكتب الاثار ونسخ الاجل فالقلوب له مفضية والسر عنده علانيه والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه منهوف علت الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن ادراك كنهه ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبيهه اشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط ويرفع يرفع إليه عمل اللَّيْلِ قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حِجَابُهُ النور لو كشفه لَأَحْرَقَتْ صُبُوحَاتُ وجهه منتهى إليه بصره مَنْ إليه إِلَيْهِ من مِنْ معطاض مُعْطَاضٌ بَاذِلُ حُبِّهِ من مِنْ عِوَضٍ لك مَلَكَ الْوُجُودَ بأسره.